عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم <تصفيق>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 وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا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 وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلظَّالِمِينَ مَآبًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا 114. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا 116. جزاء وفاقا 117. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا